وهو ما كان مدلوله تماما مدلول المتبوح لأن أولئك دلالبك على السري دقيقها أودتك متبوعةك دلالبك على السري وضعني سعيدون أخوك سعيد إذا سعيدون هذا البدل أنا آنها در کلای مکه سی فصیح بیو میکاریدن که این مسیح کجا دید؟ ما بیشتر مرد نزدیک میکنیم آنها سکر نرجه بیلی نیست آموزی که آموز سعی میکه اگر درایت او مرد نبود رجوع خود که مرد نبود دوستا ولی احبابی دادم و سری بیبی هم افراد سعی داشت بلاقي ما تفهمون بيجم، ننامي، منو اعتبارك هالمسيك بريتو؟ قارن قدوة من هل سعيد، جا ها كما ولا في البلدين مختلفة تستو من بيجن جاء أخوك أو المشروح صعيد أخوك أخوك نورد نزالها أما صعينها آه فسرق إذا جاء أخوك سعيد. هم فقط آه صعيد نورد نزالها هو صعيد هذا أما الصعيدين مختلفون من أخوك سعيد. أما سعيد أخوك حاسم فكله خيرات التدين. جالنا يدينا خلالنا فسيح عفواً تجري فيها. مخ تأجيلها وقرأ آن. وآن بدوره من البرعصية أو مفروض العالم هو شوي. أو مفروض تصير الجديد جديد هذا زين هذا. الكلام وريشنا في مشكلة في هذا بفائدة كبيرة. ولي الكلام فسيح غامية الكلام خال. متي تفكر جاهدين بدل برعصي معالم مشهودية. بدل بدل بعضنا كل. بدل بعضنا كل إن بدلاً من جزء إذا كل مدربي المدربي، وهو ما كان ما الجزء جزء المكتوبين. أول كلام، لا جزء من كان فيه جزء إذا قسمته كلمة واحدة. الكتاب أولًا، في ورقهم أول أو في يصادف ذلك. ذي عمله نعم بدلاً كتاب بعضك كل الأوعية، أتولى بيجت قراءة أول الكتاب. معين قرأت أول الكتاب ويوهن يجي يجي الكتابة أول عول بلع أول مردنا ذلك بدلك يتنصر بالحطلة أما أوليك الكتابة كل كتابات من قراءة خلال الجديدة مثلا أول وكتاب أول الكتاب نبدأ أولاً أعمل جميع جوة درسة لو أنت في الدرسة نبدأ من الوطوع نحن بحث الخلال نوي من يجب قراءته الكتاب وعلياً الشيء يجب أولاً فيه الخلال يعني مين من دي؟ أول أولا. مو في هنا ننظر أو تكّى أولاً أعطف رؤية من غيره شو بإمتزارك لهم الأفسي هل قرأت الكتابة؟ من قرأت الكتابة وهم تعملوا بالنزلتان وهم أولاً أولاً أولاً لك نكتنا و أعطف رؤية ثلاثة أولاً بدل الإجتماعات نقصر بك وهو ما كان مذنونه متعلقاً بالمسبوع فعنوقي يفصلني إذا أنت ما تقول أكاد نقول يا للجزئية صوبه زيد لما سوي الصوب نقول الزيادة بالجزء الزيادة ولكن عن قيمه عن يوم تحقق فيه ما هي جزء وقالوا قرانا القرآن ينظرون الى كيف كيفه كَيْفَ و وَإِلَى السماء كَيْفَ الابد كيفه الابد كيفه الابد كيفه الابد كيفه الابد كيفه الابد كيفه يعني كيفه الابد كيفه دي كيفه الابد كيفه كل كيفه الابد كيفه الابد بذلك الديان الخلقية متعلقة للمتعلقات الديان أو كيفية فرغواني وذلك بدل اجتمال بس كيف فلا ينظرون إلي الابي كيف يجي محلنة مجرومة بدل اجتمال الابي نوع شوالون بدل غلط يعني فهم سالة بدل اجتمال القرآن في هذا أعرض أن أقرأ آياتي بذلك يجي واذكر في الكتاب المريم ذكر مريم في كتابة. يعني وني عم بعسسك الكتابة بعصر مريم. إحنا من أحيها وكانا شقيها على وختها. كل مريم. بدون ذكرنا مريم. بلق ما زعلني هم مريم. غلط هو ما يذكر بعض الغلط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 وا زعني فاش يجي داك البروغي كيعني اصلا كريك ديره نقطة كوهاس زعما هكا بدل ما كنشكروا في الصحة واخا على بالي يعني في الصحة او بدل كلام في أي بدل إن كان مكرة من معرفة يجب, يجب منعته قاعدتما ما يجب أن ترهاته ماذا لكم من نكره مقدر منهما معرفه لم وقتها أشيئه بدلا ما كرس فيه من ذكرتين تعيش يا ينكر منها نصف عن بالناصية أكيد برموية سرعة ناصية برموية سرعة ما يعني ولكن هذا هو مستمر للمساعده الاخرى لانه يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك من ان الناسية رافض، ناسية بدل الناصية دلوقتي كأنك لا سوء معرفة هذه الظاهرة في مسود السرد بشرط أن تأتي مع تخصيصات، ولا يجد ذلك في عساه ما أكثر ما جائز فيه من المعرفة بمادة لنا كناجش رجعية، والعفي المتجانسين نحس التعريف والتبجيل، نجيك شكلها كأنها جنس من الجهل العارف تكنا متع. أما المفروض هذا حيصو، قلنا حيصو ذكرت، تذكرني أما إذا, لا إذا هو لي لي. لا مفرده هذا حالة مثلا راح يصو شو التعريفاتو مفرده، لا, لا يجي من حيص التعريف إذا في المفرد ولا يجي التعريفو. او تعريفو اكيد الخامنة من الجملة هو التعريف والتنجير اوى من حيث المجموع من حيث المجموع هو المجموع اوى جل جميع هو التعريف هو المجموع هو هارجه هو الحيث القسم الخامس اخرين قسم التوابه اطفل بيان قصف البیان تابق غير صفت يوضح مطبوعه وهو أشخ رسمي شيء تابقه هكذا صفت ولو صفت مطبوعه متواضحات و قصف البیان مشخورت دونه و قال ابو عبدالله الصادقه إذا لو تيجي أبو عبد الله روحه يحنا الصادق أنا الصادق مشهود الصادق كما كمجموعة عتبان لا أخبرنا عميل المؤمنين عليون عليون مشهود للعميل المؤمنين إذا المؤمنين ويد أو نأخذ موضوع عباده هم أي هم أي بزير مثلا اقسم بالله لا اوقص القماش واللي كمانس بنت نحيا من, من, دمين زيان دمين زيان من هو دو تؤكل بالعلني قرب السد في شيء غريب وممكن كانه في زاده كذا خجاله عايزه تكتب لي اقسم بالله لا اوقص القماش أروح عزيزينا بموك الشيخ جاهدوا الكلين خلال دعونا أن يأكد إليك الشيخ منكم موك الشيخ السلام الله عليهم أجمعين بشيات أرزي الله أحسن أمشأت المعرفة المعرفة من ستي بسن بحث الأبنية إيترز الدرس السادس وعشرون درس بسرسين الباب الثاني في الاسم المبني، ما رأى الله معقول لإسم المعارضة وأنواعي يسمى بالدروب أخير لله، مبنياته مبني شس. الاسم المبني ما لا يختلف آخره باختلاف العالمي ويقول ذلك في موارد تانية اسم المبني أولا كآخرته ما بوريه بإختلاف العالمي على مجرد حسنين أما يك. ما وقع غير المركّل مع غيره هالحرفي يا كريميك كالترجيبه هي ذنبه سبيلا أولا بصور ما حروف من ألف با فا فا جين أولا بخروف آخرين مش مبينة فس كول وذلك كيف ترجيبناك ما ما ما أحد إثنى ثلاثة أربعة خمسة تأخذ عجيف أعباد اعداد تكتب لي شيء إيش ويدا وما دمت قصت سلسلة أعداد مش دشني جمل تكيبيني كلنا شو عامل التسديد منك يا و مثل زيد قبل التكيبيني كلمة زيد بيعوي تكيب كدا لا أيتها لترجع عيتو أنا فكرت جها التسديد أي شيء جد مبني عدل جيف بالفعل معنا إذ بالقوة بالقوة مع ربياني كوانئ واستعناه وجز كأعرق من زهرك أما كيف تجنب القوة وإيش ما تلاقي معروف بس يجي المبنيات كلمة قد تجبن هاي كلمة يقدر لتجيب مبني إذا حملت فيها ذكر ما شابه المبني الأصلي بأن يكون في الدلالة على معناه محتاجا إلى كلمه كأسماع الإشعارة والموصولات تسيطر هنك الشراحة في عدد الاصل لكلمات هنك أصل اصلا المبني أم كلمات يترمون للشراحة بأول مبني أول مثلا حروف من كل المبني بلسا إذا أسمائك وك إشعارات وك موصولات أمانج المبني أول شراحة بحفظ حرف من هذه الدفل معناتها محتاج بغيرها الواقع في ذلك مادة مصران تكون من ميدي التعليفية من افتدائية ما دام الجبلية كان لديه وماذا تجيب من افتدائيه المعانين من المورد الدفل مستم؟ من غير حسين معناك يا ربش الأيوتوب دين هل لك إجينا الآن؟ دي أم آل إنا الآن حتى حشرة ماذا مشاروا إليه بروشين كذا؟ ما هذا؟ مشخص بني اسم إشاره مفتقره يازوند بغيره ومشاروا إليه كذي. ماوسون إيش في أي بروشين يعني يجي معنا بروشين كذا ويجي معنا كذي. يجي هذا من كسيجي های جمعه که مسئلی هستنده که باید سلی نزیم او سکر معنی موصول افهمیت در تیری جمع عمیل نزیم مثلا رعی تو بود او ای که چار بیگو دوزو برن بولن اما معنی پس موصول او ای که معنی بسخص بل افهم برده محتاج خلاص هر واکر اشاره محتاج مشارب ایه ها بایدون شباهده بحرف که محتاج ببیره اعلم شباهده که بایدون شباهده افتقائی شماحة النيازي لازم أن تكون نجد عوائل كأمانيشة مبنيبا لأنك جاء قربية تأسية هناك و هؤلاء كمبنينا في الكسر لأسمان الإشارة و المن كموصولة مشتركة و مبنينا في الكسر شكوين لذلك في المبنيات ما كان على اقل من ثلاثة احرف. مثل ضمير النام في جئتنا أو عنيك زياد كامتر بلس الحرف كل المبني حرفة سيئة هناك قول أوزني لنا مجئة لها تضمن معنى من معاني حروف مثل هذا ومن 11 إلى 19 بسي فيما هزكا دربا دربا دربا معانيك إنه معاني حروف إنه متضمن معانيك معاني حروف بل أنت تزمن معناي حرف الحزام نمسوا هذا سفع بعض المفاهيمهم كعرب مع وزيك حروفهم ووزع كربية مثلا فلسك إيمان درجة من الختاب كلمة كذلك إيه ختاب مخصومه عليك كذلك في ختاب عرب ووزع كربية ولي اسم إشارة كمتزمن اشاره إشارة جموة الختاب قائد بشيء حرفه يغوية حرفه العربي لشيء حرفه يغوية هي حرفة كدرالفة وكار مثل الختاب أنه كدرالفة إشارة فالعربين ووضعنا بوها حرفه ووضعنا هذا هي مصور مثلا كحرفة جموة عليه بس حرفا أولي بني يقول معما هل لا بانم كذكري كريا محتاج بقري ناس ومستخر بالتلازل فيهم راشرة لأن الشباعة كإفتقاني للوزعين لبل وزعاً يا لبل اسم هيك مشخصين يا أحد عشر تسعة عشر وتذمن معنى أحد عشرينة أحد وعشر تسعة والي قالوا الزناع قائم بغير نظر جمتا مثل الزمين المعنى يوارون بغير نزمنه مخيش نزمنه بغير نزمنه بغير نزمنه من جمتا كي مغزجين جمتا جزء, جزء هو تسمى وغير الحركة سكولا حركة اسم المبني يتبق معرفة تعملت معفوق ومنصوب ومجدور يجب الظلم للمظلومة مفتوحة ومكسورة أن الحركة هذه لا تبقى على علامة ذكر ما ينقصب الاسم المبني إلى التالية إذا ما في كذكر ما نكر باسم هذه هي المظمرات مصدر لدينا زمي الكل كلها زمي الكل مبنين. اسمي ايش انا قلكم للمبنين موصولات هلوه اسماء الاخطان لاني اوانيك الاسم هو رجع المبنين اسمي هو انا قلكم للمبنين كل مبنين كنوالي تزيحيانين كنايات وبعض مرزافة كان جينا عنا تزحيات تزيحيان نبذي نشي اكي النوع هالنوقع وروق المطورات ولكن اسم يدل على متكلم او المخاطر او هائلين لانه يصبح يجب ان يكون يا او خطاب المتكلم او يكون المتكلم او يكون المتكلم او يكون من او منك بيان او من المتكلمين زميلة متكلمة. تكتو او متكلمة تو او يكون المتكلم او يكون المتكلم او يكون المتكلم او يكون المتكلم او يكون المتكلم او يكون المتكلم لذا هذا فرد كلام متكلم ولمخاطب أما بحث أجل غائبة يجب أو لا أو لا هو أعماله فلا تنظر يجب زني المتكلم وزني المخاطب حضورك البنيا ذي الألعيش ومن من إذا دنيا ذي معنى مننا معك على وكبوة أو من ولي غائب او الشيء نرجع يديه اولا من, من جاء او وقتا بالزمير دولة لم يلقونه انو الغائبين من يرجع اليه غائب شيء دنيا تحوز وهو مسكور قبله من نفزن ايش برنا خيه احينا ذكر وك صعيد حضر صعيد أول عربي في جبل الصعيد هنا، وعرضت جملة النحو، ولا يجوز الصعيد هنا في كل جملة في جملة كم حلال مجزولة، جملة كل جملة, جملة. صعيد مفتدى حضر على أخوه صعيد هذا رجلها، بيرى أخا كزميله هي في ذكرك ليها زميل بل ده مذكومي بلعون معنى هذه الأسئلة الزكيجينية وإعضلوه هو أقرب للتقوى عدالة تانبيه أو رجل المزيج للمتقوى هو جدا بجهة جدوا كلمة عدالتك كمفهومة هذا أقرب للتقوى ورجل هو مفهومة أو يا خطين مختلفين هو واحد هو زميل الشغل نورا مع زميل الشغل معناه يعني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 ما فعلتِ ما فعلين كما جعبي وتخدم ليتي ما يشبك ليتي ما أضمي علاقات ميني إذا زميل كيدو جوان واتصل لغايته جمل فصل هو ما نال يستعمل وحده متنجبك الرجلي وهو إما مرفوع جاء زميرة مكسلية مرفوعة أو منصوب أو مجرور أمسنا ما يهز مرفوع ولي إما كان هو مثل الزمين لا از زات مفترخه بيت اليوم من زرب هو اللي ناقصه زرب الزيتون زميلي الجديد اليوم ما زايون زربا غير متلج زربان شديد يا زلمه يمكن غير مستكره واني خبره زي كمان بس هنا زبير المكتشفه ورد زربيه يعني ضرب أو ألفية علامة كثمية وزميرة فعليشة أميزية أو ألفزة ضرب أو ألفية علامة جمعة زميرة ضربت أو تيتي تأنيسة من ثلاثة مستدرة كإذن مرضة إيمانية ضربتها ثلاثة تأنيسة التي تبدو على زميرة ضربنا دللنا ذربناء عوننا كما في على من رحى وزميل فعيج. أوصت لو على أمي هذا السياج مثلاً لا مزارعنا عجاء. هيننا في جد. ما بيني وجه عاملة في السياج ناقص. هذول المزارعات, المزارعات, المزارعات يجون هنا ينظرون لنا. حالاً من هذا إقولون على هذا الكلام ترى غص عليهم الكلام من الكلام الزميل فعلياً هذا انا كنت جماعي هنا متصلين ساعين انا مفعول ان ليس وكان انا عندي مزرعه في الشرقين مزرعه يجيب بأطريبو. بأطريبو هو هذه كم ورد زين ان شاء الله يجيب له بالي حاضریدون فهیم در مستقران و نظر امیریه. حاضریدن نیست برای انسف نظر بد نمیلگم. حاضریدن آندهایی ماست که لازم است. اینجا آندهای زمین مفصلیه که میتونیم یه بحثاریش. شش سی را آنده، آنتوما، آنتوم، آندی، آنتوما، آنتونیکیاس. نمیتونیم واحدی جه آنها مستقره. نمیتونیم جه معذیج نحمه مستقره. پس آنها اینجوری زمینهای متنیای لماذا تسببت بامالك ومسلمه نساء منصوبك هنيئا منصوب يعني مسؤول واقع بنيته منصوب بك يجي هلا متكلمنا وحده هو الشعب كيف غير من لانه هيك زميل المبتسمه مسؤولي أعيّتو لكن ذمير كافران ذمير متصل مفهولي برده كي؟ هو مفرد مؤنس مخاتبية إسا غائبه هو برده هو برده ها يعني هو ها فلو كان يعيش هو تصمية و برده أشخاص هو برده هو هو برده هنه هنه برده و جمعیش مثلی معرفیت وفادار نه، نه ایمان، نه. اما گناه کلی از ما داره. من صدیکم تمام تاثیر داره. نیم معرفیش. دلیل اینا ماجوریش و ایجی شتابی، هفته اولین، یه گاه. شتاب جا اگر متقی نه کتاب جنور کرم خاطر فنی بو جمع معنزه مخدات همیشه هل تخیبه کتاب بی وی یم جوزخه اینها این سه کتاب قلنا او بو تدلوون چی کتاب بک کتاب وو چی کتابو خونا کتابو خون کتابو خوندن همیشه بو دیگرن موضوعان اسی زبان چی نو غایب شی کتابو گو جربوا ها على فكره هذا كان زماني واليوميات كان مش الصوره في بروفا هو ما يستعمل وحده هو ان شيء وهما اما مرفوع اما منصوب تميز الجمل الني هل ما كان يا الله هو الضمير هو هنا هم هي هنا هو هن انا انت انتما انتم انت انتما انتم انا نحن انا زمايلي منصوبا كاملا فصلا هنا الاثنين بالرجاء نفهم نسوي شيئاً مثلا معطي عمان هل نصري غيزة لبول شعكين يقول إياه إياهما إياهم إياها إياهما إياهن إياك إياكما إياكم, إياكم إياك إياكما وقت امر صيفات هاي إياك نعبدو وإياك كانوا مشتاقين الزمير منفصل ملتصق المسؤوليه مقدمه وينتقدين المسؤوليه بحسره يا غنى وجودي فقط جوع عددك انتعاب هذه الجدران انا فقدت وجه شنو